ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لمدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة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 跟